حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحة Terdahuluan, aku akan memperbaiki diriku. Aku beriman kepadaMu, dan aku berlindung kepadaMu